بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجني سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح وهيا هل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 وما بتا الف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أغودف وجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا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 وأي فعل اخر منه الف او واو او ياء فمعتل لا عرف فالالف نوي فيه غير الجزم وابد نصب ما كيدعو يغمي والرفع فيه منو واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكره والمعرفه نكره قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد وَغَيْرُهُ وغيره معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة او حضور كأنت وهو سم بالضمير ودتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا كالياء والكاف من ابني اكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر وكلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام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 وصل أو افصلها أسلنيه وما اشبهه في كنته الخلف انتما كذا خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الوتبة الزنفصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا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 باب العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفل وخرنقا وقرن وعدن ولاحقي وشذق من وهيلة وواشقي واسما اتى وكنية ولقبا واخرا ذا سواه صحبا وان يكونا مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي رد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 من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله بروة للمبره كذا فجار علم للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قد ممتنعه وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنّا أو بهنالك انطقا أو هنّا الموصول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 بالله والله التي قد جمعا والله الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمله وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي دنه كفل وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف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 ولا نوى الذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعماني فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف او مصحوب ال كالعقبه وحذف ال ذيء تنادي او تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدا زيد وعاذر خبر ان قلت زيد عاذر من اعتذر واول مبتدا والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني وقس وكاستفها من النفي وقد يجوز نحو فائز الأنر وشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتداء والخبر الجزء المتم الفائدة كالله ضر والأيادي شاهده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 وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز لبتداب النكره ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بذ يزين وليقسم ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا ما الفعل كان الخضرا أو قصت استعماله منحصرا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 ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات اضحى اصبحا امسى وصار ليس زال برحا فتيئ وانفكا وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما كاعطى ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد علما إن كان غير الماضي منه استعلما وفي جميعها توسط الخبر اجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافيه فجئ بها متلوه لا تاليه ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتي أليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتا او حرف جر ومضمر الشان اسم ان وقع موهم استبان انهم تنع وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم من تقدم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 مع بق النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بانت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بما حيث حل وبعد ما وليس جر والب خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات اعملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا العملاء أفعال المقاربة وما للات في سوا حين عمل وحذف ذر وفع فشاو العكس قل ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون ان بعد عسى نزر وكاد الامر فيه عكسى وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولقا مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نجرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن معذ الشروع وجبا كأنشأ السائق يحد وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لاوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد عسخ لولق اوشك قد يرد غنا بان يفعل عنثان فقد وجردا عسى وارفع مضمرا بها اذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر اجس في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك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 فاكسر في دا وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكمله أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقا بعد إذا فجاءت أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو الجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني احمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو إن اني لوزر ولا يلي ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كان ذا لقد سمى على العدى مستحوذا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 وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهملوا فربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يك ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف ان فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس لو وقليل ذكر لو لالتي لنفي الجنس وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن نجعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا توصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تدري وانصبه او الرفع قصدي والعطف ان لم تتكرر لحكما له بمال للنعت ذي الفصل انتما واعطلا مع همزه استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مععد حجى درى وجعل اللذك اعتقد وهب تعلم والتيك صيراء أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق ما من قبل هب والامر هب قد الزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الالغاء لا في الابتداء وانو ضمير الشان او لا في موهم الغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفيما وان ولا لا ابتداء او قسم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 للثاني والثالث ايضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فلاثنين به توصلا والثاني منهما كثان ثنيكسا فهو به في كل حكم ذؤتسا وكارى السابق نبأ أخبرا, وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث انبا كذاك خبرا باب الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي اتا زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضمير استتر وجرد الفعل اذا ما اسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعد وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند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 والثانيه التاليه المطاوعة كالأول جعله بلا منازعه وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاتيا أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفاباع لما لما العين تلي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 فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذفعل الل المضاهق عنسسا وما اقتضى نظافه او دنسا او عرضا او طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جر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 كحذف سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصب ان علما وقد يكون حذفه ملتزما التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا اسره واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما كيحسنان ويسيء بناكا وقد بغى واعتد يا عبداكا ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حفه الزم إن يكون غير خبر وأخراه إن يكن هو الخبر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 فجرؤه بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبها المجرود والعكس في مصحوب ألوى لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا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 واستثن مجرورا بغير معربا بمال مستثنا بإلا نسبا ولسوان سوان سواء جعلا على الاصح ما لغير جعلا واستثن ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا وجرر بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد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 وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا حروف الجرس هاك حروف الجرس وهي من الى حتى خلا حاشا عدا عن علا مذ منذ ربا لا مكي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر الظاهر اخصص منذ مذ وحتى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 والثاني يجر الونو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو اعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضى فيفعلوا وصفا فعن تنكيره لا يعزلوا كرب راجين عظيم الامل مروع القلب قليل الحيالي وذي الاضافه اسمها لفظية وتلك محظة ومعنوية ووصل ألب المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنن جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان اولا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 وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كاذ معنا كاذ اضف جوازا نحو حين جانب بذ وابنئ وعرب ماك كاذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب نوم مبتدا أعرف ومن بنا فلن يفندا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 في الحكم والشروط حيث ما عمل وانصب ذي الاعمال تلوا وهو لنصب ما سواه مقتضي وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه وما من نهض وكل ما قرر لاسم فاعني يعطى اسم مفعول بلا تفاضلي فهو كفعل صيغ للمفعول فيه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 وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلانا فدر او فعالا فاول لذي امتناع كابا والثاني الذي اقتضى تقلبا للد فعال او لصوت وشمل سيرا وصوت الفعيل كصهل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 واستعذ استعاذه ثم اقم اقامه وغالبا ذاتا لزم وما يلي الاخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفا وضمما يربع في امثال قد تلملما فعلال او فعلله لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا اولا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 زنة مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتا كحيلي الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فائلي معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر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 ومن إضافة لتاليها وما لم يخلف هو بالجواز وسماء التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا وتلو أفعل انصبنه كما اوفى خليلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح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 أفعل للتفضيل وأبل الذأبي وما به إلى تعجب نوصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا او لفظا بمنء جردا وان لمنكور يضف أو جردا الزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو ألطبق وما لمعرفة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 وإن أتت فالقول أضمر تصبي ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا أثلف ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء وإن عوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت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 يكون إلا غاية الذي تلا وأن بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنيه وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت خير أبح قسم بأو أبهمي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 وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا والفاو قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهيا فردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم أتقي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 وليجر مجراد ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادما خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو ازيد بن سعيد لا تهن والضم ان لم يلل ابن علما او يلل ابن علم قد حتما واضم او انصبن اضطرارا نونا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 كمستقل نسقا وبدلا وان يكن مصحوب ألمان نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقا وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى المعرفه المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف اي بسوى هذا يرد ودو إشارة كأي في الصفه إن كان تركها يفيت المعرفه في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب المناد المضاف إلى ياء المتكلم وجعل منادا صح إن يضف لياء كعبد عبدي عبد عبد عبديا وفتح كسر وحذف يستمر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 من صلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتما اوله مجانس مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت ان ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبد يا وعبد من في الندل ذا سكون أبدا الترخيم ترخيما نحذف آخر المنادى ك يا سعى فيمن دعا سعادا وجوزا مطلقا في كل ما انث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا الا الرباعي فما فوق العلم دون اضافه واسناد متم ومع الاخر احذف الذي ثلا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 لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثمود يا ثموا ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة ولاضطرار رخموا دون نداء ما النداء يصلح نحو أحمدا الاختصاص الاختصاص كنداء دون يا كايها الفتى بإثر الجونيا وقد يراذا دون أي تنوئل كمثل نحن العرب اسخاما بذل التحذير والإغراء إياك والشرى ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذالي ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكراري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 والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويداب له ناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لدي فيه العمل واحكم بتنكير الذي يلون منها وتعريف سواه بين وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعلوا كذا الذي أجدا حكاية كقب والزم بنا النوعين فهو قد وجب نون التوكيد للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن وقصدنهما يؤكدان فعل ويفعل إيتيا يؤكدان فعل ويفعل اتيا ذا طلب أو شرطا أما تانيا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 فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الرودف وبعد غير فتحة ذات قف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من اجلها في الوصل كان عدما وابدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفن قفا ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا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 فالادهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وافعى مصروفة وقد ينلنا المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنا وثلاثة وأخر ووزن مثنا وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما وكل جمع مشبه مفاعلا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 كذا كحاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بها إن مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقا فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر وجهان في العادل تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق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 إذا به التعيين قصدا يعتبر وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جواد يقتفي وللقرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجاز منك تسعد وبلن انصبه وكيك ذابان لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مطرد وبعضهم اهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا باذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذا من بعد عطف وقع وبين لا ولا بجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عذن لا فانعمل مظهرا أو مضمرا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 محضين ان وسترها حتم النصب والواو كالفاء تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهي أن تبع إن قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما الى التمني ينتسب وان على اسم خالص فعل عطف تنصبه ان ثابتا او منحذف وشذ حذف ان ونصب في سواء ما مر فاقبل منهما عدن رواء عوم الجزم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما وجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف اذما كإن وباقي الأدوات أسما فعلين يقتضين شرط قدما يتل الجزاء وجوابا مسما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين وبعد ماضي الرفع كالجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهن وقرن بفاحت من جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او الواو بتثليث قم وجزم نو نصب لفعل إثرفا أواونا بالجملتين اكتلفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إلى المعنى فهم واحذف ما اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر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 أما كمهما يك من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا الفا وحذف ذي قل في نثر اذا لم يك قول معها قد نبذا لولا ولو ما يلزمان لابتذا إذا انتناعا بوجود عقد ألا ألا وأولينها الفعل وقد يليها اسم بفعل مضمر. علق أو بظاهر مؤخر الإخبار بالذي والالف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدا قد استقر وما سواه ما فوسته عائدها خلف معطي التكمله نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذ وبالذين والذين والتي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 كصوغ واق من وق الله البطل وإن يكن ما رفع الصلة ال ضمير غيرها أبين وانفصل العدد ثلاثة بالتائق للعشرة في عد ما احاده مذكره في الضد جرد والمميز جرر جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قدر ردف وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عم تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصتا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما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 وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب وإن أضيف عدد مركب يبقى لنا وعجز قد وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتا ومتا ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثلما فوقف فحكم جاعل له حكما وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي في وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين ذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد في حالتيه قبل واو يعتمد كم وكاي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجز أن تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشره أو مئة ككم رجال أو مره كم كأي وكذا وينتصب تمييز دين أو به صلم تصب الحكاية احكي باي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احكي مال منكور بمن والنون حرك مطلقا واشبعا وقل منان ومنين بعد لي الفان ببعين وسك تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنه والفتح نزر وصل التاء والالف بمن باثر ذا بنسوة كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جا قوم لقوم فطنا وإن تصل لفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها قترا التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالود في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذا كمفعل وما تليه تلفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتير انتبع فوصوفه غالبتا تمتنع وألف التانيث ذات قصري وذات مد نحو انثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولا ومرطى ووزن فعلى جمع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 ومطلق العين فعلا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذاء المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعلل آخر ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء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 كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعه ما تصحيحا آخر مقصور تثن جعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي اليا أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل متى في غير ذا تقلب واونا الألف وأولها ما كان قبل قد الف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحياء بواو او همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع علاء حد المثنى ما به تكملا والفتح ابق مشعرا بما حذف وان جمعته بتاء والف فالالف قلب قلبها في التثنيه وتاء ذي التلزم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 ان كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الاحرف وغير ما افعل فيه مضطرد من الثلاثي اسما بافعال يرد وغالبا اغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالثه أفعلة عنهم الطرد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 والسين والتا من كمستدع أزل إذ ببن الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز واليا مثله إن سبقا والياء إلى واحذف ان إن جمعت ما فهو حكم حتما وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا التصغير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 وعند تصغير حبار خير بين الحبيرى فدر والحبير واردد لاصل ثانيا لينا انقلب فقيمه صير قويمه تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم والالف الثاني المزيد يجعل واو كذا ما الاصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالاصر كالعطيف يعني المعطفى اختم بتاء التانيث ما صغرت من مؤنث عال ثلاثي كسن ما لم يكن بالتايرا ذا لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحاقتا فيما ثلاثيا كثر وصغروا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي النسب يا أنكي الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه احذف وتا تانيث او مدته لا تثبت وان تكت تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن يشبهها الملحق والاصلي ما لها وللاصل قلب يعتما والالف الجائز أربعا ازل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 واردد هواوا إن يكن عنه قلب وعلم التثنيه احذف النسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالآلف وفعلي في فعيله التزم وفعلي في فعيلة حتم وألحقوا معلنا من عريا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 أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا ما لم يخف لبس كعبد الأشهل وجبر برد اللام ما منه حذف جوازا لم يكرده رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية وبأخ أختا وبن بنتا الحق ويونس ابا حذف التاء وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو كلا ولاء واي ككشيه ما فاعدم فجبره وفتح عينيه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى على الياف قبل وغير ما أسلفته مقررا عن الذي ينقل منه اقتصرا الوقف تنوين نثر فتح نجعل ألفا وقف وتلو وغير فتح نحذف واحذف لوقف في سوى الطرار صله غير الفتح في الاضمار وأشبهت إذا منونا النصب فالفا في الوقف نونها قلب وحذف المنقوص بالتنوين ما لم يصبوا من ثبوت فعل ما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر النجوم رد يقط في وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قفراء ايمت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 يأل إلى فلتك ماضي خفود كذا تالي الياء والفصل اغتفر بحرف نوم معها كجيبها أدر كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الها لا فصل يعد فدرها كمن من يمله لم يصد وحرف استعلى يكف مظهرا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 لاسم مجرد رباع فعللوا وفعلل وفعلل وفعللوا وفعلل ومع فعل فعلل وان علا فمع فعلل حوى فعللا كذاك فعلل وفعلل وما غاير للزيد او النقص تما والحرف ان يلزم فاصل والذي لا يلزم الزائد مثل تعتدي بضمن فعل قابل الاصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام اذا اصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي وان يكن الزائد ضعف اصلي فاجعل له في الوزن ما للاصل واحكم بتاصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف فيك لملم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 وامنع زيادة بلا قيد ثبت ان لم تبين حجة كحضلت فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش وامش وانفذا وفي اسم نستنبن ابن من سمع واثنين ومرئ وتانيث تبع وأيمن همز الكذا ويبدلوا مدا في الاستفهام أو يسهلوا الابدال أحرف الابدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي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 وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والاعلال اولى كالحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب ابدال واو بعد ضم من الف ويا كموقن بذالها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيما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 وأعلي لي إن لم تتحر الأجودا كذا كذا وجهين جلف عون من ذلوا جمع مجمع فرد يعن وشاع نحو ني من في نومي ونحو نيا من شذو فصل ذلين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا قات افتعال رد اثر مطبقي في أدان وازدد والدكر كردالا بقي فصل فأمر نوم مضارع منك وعد احذف وفيك عده ذاك الطرد وحذف همز افعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررا وقرن نقلا الادغام أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولبدي ولا كجسس ولا كخصص أبي ولا كهيلل وشذ في أليل ونحوه فك بنقل فقبل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 وفك افعل في التعجب التزم والتزم الادغام ايضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل احصى من الكافيه الخلاصه كما بلا خصاصه فاحمد الله مصليا على محمد خير نبي ارسلا وآله الغرد الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة